أيها الأحبة هذا هو الشريط الثاني من شرف كتاب كشف الشبهات لفضيلة الشيخ الدكتور حمد تواجري النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع الرجل يسأل ويخص هذا المكان بالذبح تبادر إلى ذهنه أن هذا المكان ربما يكون معظم من قبل أهل الشرك إما أن يذبح فيه لغير الله أو فيه عيد من أعياد أهل الجاهلية فساء يتحقق فقالوا له لا ليس فيه شيء من هذا إذن ليس هناك محذور أو في بنجدك أما إذا كان المكان يذبح فيه لغير الله أو يعظم فيه غير الله عز وجل أو يعبد فيه غير الله عز وجل فلا يجوز أن يذبح فيه لله لا يجوز أن يذبح فيه لله فلا يأتي إنسان يريد أن يذبح في هذا المكان الذي مثلا عند القبر الفلاني الناس يتقربون لصاحب القبر يقول لا أنا أريد أن أذبح لله لكن أذبح في هذا المكان نقول لا يجوز يقول والاستغاثة كلها لله والاستغاثة أيضا نوع من أنواع العبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم لكن هذا في حال ما إذا كان المستغاث به إما غير حاضر كأن يكون ميت أو غائب بعيد ولا يسمع هذا الشخص أو يكون حي حاضر لكن في أمر لا يستطيع عليه كان يستغيث إنسان بمخلوق موجود أن يغفر ذنبه أو يرد غائبه نقول هذا شيء لكن الاستغاثة بشخص حي حاضر قادر على أمر يستطيع عليه هذا الإنسان المستغاث به هذا أمر مباح والدليل على ذلك فاستغاثه الذي من شيعته هذا جائز يقول وجميع أنواع العبادة كلها لله خصص وعمم الشيخ رحمه الله ذكر أمثلها الدعاء النذر الاستغاثة الذب ثم قال وجميع العبادة فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتل المشركين لأجل أن يصرفوا جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له يقول وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام وهذا تقدم الكلام عليه أنهم كانوا يقرون ويعترفون ويظهرون هذا الأمر أنهم يوحدون الله عز وجل في ربوبيته ومع ذلك لم يكونوا موحدين بهذا الشيء. كل هذا الكلام الشيخ الآن يؤكد عليه في هذه المقدمة للرد على مشركي زماننا وأيضاً للرد على جمهور المتكلمين الذين جعلوا غاية التوحيد أن تحقق توحيد الروبوبيا. هذه الغاية عندك. فإذا حققت توحيد الروبوبيا فقد حققت غاية التوحيد. وهذا كلام. فاسد وكلام باطن لأن تحقيق توحيد الربوبية تحصيل حاصل لأن عموم الخلق على وجه العموم معترفون مقرون بهذا النوع من التوحيد ولم ينكر هذا النوع من التوحيد إلا بعض شواذ الخلق كفرعون وأضرابه يقول وأن قصدهم الملائكة والأولياء هنا توقف وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار, عن الإقرار به المشركون نعم يقول أن قصدهم الملائكة والأولياء أي هؤلاء المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما صرف عباده للملائكة والأولياء إلا لأجل ماذا؟ طلب الشفاعة والقربة ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زمان ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاعاتنا عند الله فهم عبد الملائكة وعبد الأولياء وعبد الصالحين لأجل طلب الشفاعة وطلب القربة عند الله عز وجل يقول التقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأمواه لم يشفع لهم هذا الأمر، لم تشفع لهم هذه الشبهة، يعني لم يكونوا مؤمنين بهذا الشيء، ولهذا الله عز وجل قال عنهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني عندهم إيمان كما قال ابن عباس، عندهم إيمان أنهم آمنوا بأن الخالق هو الله الرازق هو الله المحيي هو الله النافع هو الله، لكن أشركوا في العبادة، ولهذا قال سبحانه. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشكون يقول عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشكون وهو توحيد العبادة هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادات الذي هو توحيد الألوهية نعم. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور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 معناها لا مجرد لفظها نعم يقول وهذا التوحيد الذي هو توحيد العبادة توحيد الألوهية هو معنى لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة التي لأجلها خلق الله السماوات والأرض ولأجلها خلق الله الجنة والنار ولأجلها انقسم الناس إلى فريقين سعداء وأشقياء أولياء للرحمن وأولياء للشيطان هذه الكلمة التي لا يعدلها شيء أفقل شيء في الميزان من قالها دخل الجنة ما معنى هذه الكلمة هذه الكلمة هي أول الأمر أول موطئ يضع الإنسان قدمه في الإسلام بهذه الكلمة وآخر ما يخرج به الإنسان من الدنيا بهذه الكلمة في صحيح مسلم كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ولهذا ثبت عند الترمذي أن موسى قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون, أو يقولون ذلك موسى أراد من الله أن يخصه بشيء من الذكر فقال يا موسى قل لا إله إلا الله فلو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع وعامرهن غيري في كفه ولا إله إلا الله في كفه رجحت بهن لا إله إلا الله لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن ما معنى لا إله إلا الله هذا هو مربط جنة. هذا هو محل النقاش هذا هو محل الخلاف، ولهذا قال الشيخ وهذا التوحيد أي توحيد العبادة توحيد الألوهية الذي خالف فيه المشركون الذي أنكره المشركون الذي أباه المشركون الذي قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين عليه هو معنى لا إله إلا الله لأن معنى لا إله إلا الله إيش لا معبود بحق إلا الله هذا المعنى الصحيح لا كما يقوله المتكلمون وكما يقوله بعض الناس أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله هذا كان يقوله المشيكون لكنهم أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله لماذا لأنهم يعلمون أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله يقول فإن الإله عندهم عند من؟ عند المشركين هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور لأجل التقرر لأجل العبادة سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنيا يقول لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر لأن هذا معلوم عندهم وليس عندهم فيه نعم ليس عندهم فيه اختلاء يعني تردد وليس عندهم فيه شك فالكانوا يقرون ويعترفون بذلك ولهذا لما كما في صحيح البخاري لما جاء صنادير قريش إلى أبي طالب وقالوا له يا أبي طالب هذا ابن أخي سفه أحلامنا وسب آل وفعل وفعل فمره فليكف عنا وإنا كف عن حل وصل أبو طالب راق له هذا الحل الذي أتى به كبار قوم فدع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال هؤلاء كبار قومك يدعونك لكذا وكذا وكذا فالتفت إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لهم يا قوم أقول لكم كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم قال أبو جهل كلمة واحدة نقولها ونقول عشرة أمثال أن تريد مننا كلمة لا نعطيك عشرة أمثال هذه الكلمة فقال لهم يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلح هل قالوها؟ فنفروا من عنده وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء مجال إذن أدركوا معنى كلمة لا إله إلا الله معناها ترك جميع ما يعبد من دون الله أن يتجرد عن جميع هذه المعبودات التي يتقربون إليها من دون الله عز وجل. ولهذا أبى أن يقول. يقول الشيخ لم لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق. ولهذا ما قالوا لا إله إلا الله. فلو كان معنى لا إله إلا الله، أي لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محي إلا الله، لقالوها لأنهم كانوا يعتقدون هذا الأمر ويظهرون هذا الأمر ويعترفون بهذا الأمر. يقول فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده يعلمون أن الخلق والرزق والإحياء والإماثة والنفع والضر لمن لله وحده ليس عندهم شك في ذلك كما قدمت لك وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلقب السيد السيد عند بعض مشرك زماننا وفي هذه العصور المتأخرة هو الذي يصرف له العبادة ولهذا عندهم السيد زينب، السيد الحسين السيد القادر الجيلاني السيد البدوي السيد فلان، السيد، وهل جرى من الأسماء من الصالحين وغير الصالحين هؤلاء الذين تصرف لهم العبادة يصرف لهم الدعاء يصرف لهم النذر هذا هو الإله عند من عند المشي هذا هو عين الإله عند المشركين. الإله عند المشركين هو الذي يتقرب له بأنواع العبادة. هؤلاء سموه سيداً وعلى كل حال الأسماء لا تغير من الحقائق. شيء. فقد يصطلح أهل هذا البلد على تسمية الخمر مشروب روح. هل يغير من حقيقة الخمر؟ هل ينقله من كونه خمر إلى كونه مشروب طيب لا يبقى خمر ويبقى حكمه وحكمه ولهذا قال الشاعر تقول هذا جنى النحل تمدحه وإن تشاء قلت ذاقي الزنابيل مدحا وذما وما جاوزت وصفهم والحق قد يعتليه سوء تعبيل ولهذا أحنا الآن نسمع تسمية المتمسك بالسنة متشدد متطرف متزمت لا يغير من الحقيقة الشيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم سماهم كفار قريش مجنون كاهن كذان شاعن هل غير من الحقيقة الشيء أبدا لا يضر البحر أنسى زاخرا أرى فيه غلام بحجر الحق هو الحق والباطن هو الباطن حتى وأن سمي بأسماء حسن سموا الربا إيش فوائد من كيمة هو ربا سمى الزنا حرية شخصية هو الزنا محرم فهؤلاء سموا الشرك بأسماء وسموه هذه المعبودات بأسماء سموا هذا سيد وهو معبود في حقيقة الأمر سمه سيد وهو إله في حقيقة الأمر لما صرفوا له العبادة جعلوه إلها من دون الله فسواه وسموه ما شئتم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 إيمان بهذه الألفاظ وعمل بمقتضاها لا ينتفع به صاحبه ما الدليل ما الدليل على التلقض لا إله إلا الله لا ينتفع نعم طيب جميل دليل آخر أحسن المنافقون يرددون لا إله إلا الله ربما عشرات المرات فهل نفعتهم هذه الكلمة؟ لا في الدرك الأسفل من النطق إذا ليس المطلوب مجرد النطق بل المطلوب العمل ولهذا لاحظ كفار قريش كانوا أدرى وأعلم وأعرف لما دعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكلمة لو كان المسألة مجرد النطق كما قال أبو جهل نعطيك عشر كلمات مئة كلمة ماذا يضرنا؟ لكن علموا أن المقصود من هذه الكلمة المعنى التجرد التام من هذه الشركيات إخلاص العبادة لله عز وجل وحدهم ولهذا قال أهل العلم أن هذه الكلمة لا تنفع صاحبها إلا بشروط سبب نعم أحسن في صحيح مسلم أن أسامة لاحق برجل من المشركين في رواية لما حالت بينه وبينه شجرة قال الرجل لا إله إلا الله وفي رواية أنه فعل في المسلمين الأفاعي ثم قال لا إله إلا الله فعاجله أسامة وقتله فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فدعا قال أقتته بعد أن قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله ما قالها إلا خوف من السيف ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسمع يا أخي. هل لا شققت عن قلبه من قال لك إنه قالها بليسان صحيح ونوقلها بليسان السحق القتل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل شققت عن في ما تصنع بلا إله إلا الله إذا أتت حاجة عن صاحبها يمت فيها فقال يا رسول الله استغفر لي قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قال أسامة وددت أني لن أسلم إلا هذه الزابة أقول لهذا جعل العلماء شروطا للا إله إلا الله لا ينتفع صاحبها إلا بتوفر هذه الشروط وقد يقول قائل من قال أنه لا بد من وجود هذه الشروط وما مستندكم وما دليلكم أهل العلم لما وجد عند المتأخرين من يقول هذه الكلمة ويعمل بما يناقضها جمع هذه الشروط من مجموع النصوص سابقا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك حاجة لهذه الشروط والسبب نعم يعرفون معنى هذه الكلمة وما مقتضاها ولهذا المشي يكون أبوا أن يقول هذه الكلمة لأنهم يعلمون أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله تجردوا من هذه العبادات تجردوا من هذه العادات اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم اتباع كامل فأبوا أن يقولوها لكن عند المتأخرين جهلوا معنى هذه الكريمة فصار الواحد منهم يقول لا إله إلا الله ويرددها ثم يأتي ويقول يا سيدي فلان اشف مريغي يا سيدي فلان غد غائدي يأتي ويذبح لغير الله ينذر لغير الله يستغيث بغير الله فأتى العلماء وجمعوا هذه الشروط من مجموعة النصوص شرط الأول العلم المنافي للجهل والدليل على ذلك قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك الشرط الثاني وأيضاء حديث معاذ كما في صحيح مسلم أعطى عثمان كما في صحيح مسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة الشرط الثاني اليقين المنافي للشك الدليل على ذلك إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يشكوا يقولها الإنسان مستيقنا بمدلولها أنه لا معبود بحق إلا الله فإذا تبادر إلى ذهنه أدنى شك أن هناك من يستحق العبادة من دون الله لم ينتفل بلا إله إلا الله وأيضا حديث ثابت في الصحيحي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا يلقى بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة اشترط ماذا؟ عدم الشك اليقين الشرط الثالث القبول نقولها على باختصار للوقت الشرط الرابع الانقياد الشرط الخامس الإخلاص الشرط عقوى الصدق الشرط السادس الصدق الشرط السابع المحبة ولكل شرط من هذه الشروط أدلة من القرآن والسنة فلا ينتفع إنسان بهذه الكلمة ويحصل له الأجر المرتب عليها وأعظم هذه الأجور دخول الجنة إلا بتوفر هذه الشروط والسلامة من الموانع نعم والكفار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 بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني نحن بيّن الشيخ هنا أن الكفار الجهال هؤلاء الذين بُعِث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يعلمون مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة ولهذا لم يتلفظوا بها وأبوا أن يقولوها وامتنعوا وصبروا على القتل وما ذاك إلا لأنهم يعلمون أن معنى هذه الكلمة ترك ما يعبد من دون الله عز وجل وإخلاص العبادة لله عز وجل يقول فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب مما يدعي الإسلام يقول أنا مسلم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ومع ذلك يعمل بما يناقض هذه الكلمة فهو أجهل من كفار قريش بمعنى هذه الكريمة كيف تقول لا إله إلا الله وتنبح لغير الله كيف تقول لا إله إلا الله وتدعو غير الله عز وجل لو كنت تقول لا إله إلا الله حقا وأنت على علم بمعناها أنه لا معبود بحق إلا الله لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل لم تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله نعم والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله فلا خير نعم هذا هو الغالب على جمهور المتكلمين أنهم ذهبوا إلى أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولهذا الإله عندهم ليس المعبود إنما الإله عندهم القدرة على الاختراع كون الله عز وجل قادر على الاختراع هذا معنى الإله وهذا لا يجوز شرعا ولا لغة فإن الإله في اللغة مأخوذ من أليه يأله فهو مألوب أي عبد يعبد فهو معبود وإله على وزن في وما كان عند العرب على وزن فعل فإن معناه يأتي على وزن مفعول إله أي معبوه مثل ركاب ركاب على وزن فعل معنى مركوب الركاب الذي يوضع على ضاح كذلك الإله هذا من ناحية اللغة أما من ناحية الشرع فإنه لو كان معنى الإله القدرة على الاختراع ومعنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لكان المشركون مؤمنين وما قاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله إذا عرفت ما قلت, ما قلت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر إن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دِينًا سواه وعرفت مَا أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا أفادك فائدتين نعم قبل أن الفائدتين يقول إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب بمعنى تيقنت هذا الأمر وآمنت به أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون ويعترفون بتوحيد الربوبية وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتلهم إلا على توحيد الألوهية الذي وتوحيد العبادة لأن يخلص العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له يقول وعرفت الشرك بالله الذي هو صرف شيء من أنواع عبادة لغير الله أو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل يقول وعربت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذه الآية تدل على شناعة هذا الذنب وعظم هذا الذنب وقدر هذا الذنب ولهذا قال في الآية الأخرى ومن يشرك بالله إيش فقد حرم الله عليه الجنة بل قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك المخاطب من من المخاطب المخاطب أفضل وأكرم وأشرف وأتقى عبد لله عز وجل المصطفى عليه الصلاة والسلام أتقى الخليقة للاه وأعظم الخلق منزلة عند الله أعظم من الملائكة أعظم من آدم من الأنبياء ومع ذلك يقول الله عز وجل لئن أشركت هذا افتراء افتراء ممثل لا يمكن تصوره لا يمكن أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لبيان خطورة هذا الذنب يقول الله عز وجل وأنت يا محمد في هذه المنزلة وبهذه المكانة وبهذا التقى لو وقع منك الشرك لم تنتفع بهذه الأعمال التي قدمتها أعظم الناس ميزان يوم القيامة لئن أشركت لا يحفظ النعمة وغيره من بعض وما ذاك إلا لعظم هذا الذنب ولهذا إبراهيم الخليل ماذا قال ربي أجنبني وبني أن نعبد الأفنان يقول إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظنة الليل ولعظم هذا الذنب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر منه وأبدى واعاد وبين وأوجز وفصل وعمم وخصص بل إنه أحاط التوحيد ليس بسياج بل بعدة سياجات خشية أن تقع أمته في هذا الذنب ونحن نلاحظ الجهل الذي وقع فيه بعض الناس يعني نحن أحيانا نستعظم إذا انتشرت مثلا انتشر الزنا في بعض البلاد أو انتشر شرب الخمر في بعض البلاد ولا نستعظم أن في هذه البلاد أضرحة تعبد من دون الله عز وجل والزنا وشرب الخمر وأكل الربا كلها لا تساوي شيئا عنده الشرك بالله يقول وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم ما هو دين الله تقدمت أول لسانه التوحيد قلنا أن كل رسول أول ما يدعو قومه إلى تحقيق توحيد العبادة يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غير ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه إذا هذه الدعوه التي اتفقت عليها دعوات جميع الرسل تحقيق توحيد العباده لله عز وجل يقول من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل يقول الشيخ محمد رحمه الله في زمنه ونحن أيضا نقول هذه الكلمة في زمننا كثير من الناس يجهن أن هذا شيء ولهذا تجد عندهم من العبادة ومن الصلاح ومن الحرص من عندهم من قيام الليل والصدقة والحج ومحبة الخير ومع ذلك تجده يدعو غير الله عز وجل يذبح لغير الله في أحد أقطار العالم الإسلامي وافقنا مرة ليلة من الليالي التي يحيونها فرأينا الناس والله لا نشبههم إلا بأيام الحج السيارات والقطارات والباصات تأتي بأمم من الناس زرافات ليشهدوا محفل من محافل الشرك كل يتقرب بما يستطيع هذا ببقرة وهذا بشاة وهذا بمان لصاحب هذا الضريح في هذه المناسبة شرك صراح والسبب هؤلاء ما ينقصهم حرص لحب الخير تجد الشخص منهم يكدح طوال السنة يجمع عدة دراهم لأجل أن يشتري ذبيحة يأكلها هو وأبناؤه لا ربما تمضى عليه السنة والسنتين ما أكد اللحم يجمعها لأجل أن يتقرب بهذه الذبيحة لصاحب هذا الضريح وما ذاك إلا للجهل يجهلون هذا الشيء ولهذا قال الشيخ وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا أفادك فائدتين الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وأفادك أيضا الخوف العظيم فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعدر بالجهل وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما كان يظن المشركون لعلنا نبي نتكلم على جزء من هذه العبارة ونرجع إلى بقية الكلام لدرس القادم لأن فيه مسألة سنقف عندها قليل وهي قضية العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل سأقف عند قوله الفائدة الأولى الفرح بفضل الله ورحمته نعم أعظم منه معاشر الإخوة يمتنها الله عز وجل على عبده المؤمن أن يوفق لماذا للتوحيد والله إنها لأعظم نعمة من الطعام ومن الشراب بل كما قال الإمام المقيم في أول مفتاح دار السعادة بل أعظم نعمة من النفس المتردد في الجو الذي به قوام الحياة لماذا؟ يقول رحمه الله لأنه إذا منع النفس عن هذا الجسد ما لكن الذي يموت ما هو؟ الجسد وإذا مات هو على التوحيد إلى الجنة إلى سعادة أبدية لكن المشكلة إذا ماتت الروح بهذا الشرك وهذا التوحيد الذي وفقت له وحرمه الآخرون ليس بذكائك ولا بمالك ولا بجاهك ولا بحسبك ولا بنسمك حرمه أبو لهب عم النبي صلى الله عليه, الله, عليه الله عليه وآله ومنحه بلال حبش إنما هو فضل ومنه من الله يعزش. ولهذا قال المؤلف قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير مما يجمع ابن القيم يقول الناس يولدون ولادة واحدة والمؤمن الموحد يولد كم ولادة, ولادة. الولادة الأولى يوم أن خرج من بطن أمه حيا وهذا يشارك الناس جميعاً، يشارك المؤمن والكافر، يشارك البر والفاجر، بل يشارك الحيوانات في هذه الحياة، في هذه الولادة. أما الولادة الثانية وهي الخاصة به، لما وفق لطريق الهدى. وهذه هي الولادة الحقيقية، لأن الله عز وجل قال: أَوَمَنْ كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ أَحْيَاهُ أَيَأْكُلُ ويشرب لا وأحييناه فجعلنا أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارجه ولهذا سمى الله عز وجل القرآن ماذا روح وكذلك أوحينا إليك روحا من أنبنا لماذا سمي روح لأن الحياة الحقيقية متوقفة على هذا القرآن ولهذا إذا وفقت للتوحيد وسلمت من الشرك الذي وقع فيه كثير من الناس وأنت تراهم عن يمينك وشمارك يتخطفون فاحمد الله على اشكر الله عز وجل على هذه النعمة أكثر من شكر الله عز وجل بلسانك بقلبك بعمله على هذه النعمة التي لا يعدلها شيء لأنك إذا مت على الشرك مآلك النار خالد مخلد فيها أبد الآبان مهما قدمت على الله عز وجل من الأعمال لكن لو قدمت عليه وانت مرتكب للزنا لشرب الخمر للسرقة حتى لقتل المسلم الأمر سهل أنت تحت مشيئة الله عز وجل وإن دخلت النار تطهر ثم مآلك إلى الجنة لكن لو قدمت على الله وقد ذبحت لغير الله أو دعوت غير الله ميت نسأل الله السلام على أعظم ذنب عصي به الله عز وجل ابن آدم في الحديث ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة إذن أعظم نعمة يمتنها الله عز وجل على عبده أن يوفق التوحيد وأن يوفق للمعتقد الصحيح وأنتم ترون يا إخوان هؤلاء الذين وقعوا في الشر كما أسلفت هؤلاء لا ينقصهم حب للخير وحرص على الخير والبحث عن طريق الجنة لكن لم نوركم منع الهداء يمنون عليك أن أسلموا إيش قل لا تمنوا علي إسلامكم بل بل الله يمن عليكم أن هداه من الإيمان إذن المنه لله عز وجل أولا وآخرا نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا التوحيد وأن للمعتقد الصحيح حتى نلقاه وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد السؤال. طيب أنا ألاحظ أن الأسئلة كلها للأخوة طيب الأخوات لهم وأسئلة وجوائز المفترض يكون لهم هناك من يسألهم يوم ويوم العادل قامت عليه السموة الأرض. أو للذكر مثل حظ الأنتين يومين ويوم نعم نقول يعني المفترض إنه يكون للأخوات نصيب من هذه الجوائز نعم طيب سؤال أخوات تسألهم إحدى الأخوات المفترض تتولى هذه المهمة إحدى الأخوات تجهز سؤال وتطرح السؤال لأخوات ويعطونا جائزة طيب المره القادمه طيب الله أخير. السؤال يقول من أولا عنده الاستعداد للإجابة قبل السؤال نعم من عنده الاستعداد بقية الإخوة آه طيب أنا سأجعل لكم حرية اختيار الشخص وأنا مني السؤال والإجابة اختار أي شيء طيب من عنده الاستعداد طيب فضل يا أخي يقول السؤال أنا بعطيك سؤال سهل بس بشرطا تكون جائزة بيني وبينك. السؤال ذكر أهل العلم شروط لا إله إلا الله اذكر هذه الشروط واذكر دليلين على شرطين منها لا لا أكمل لنا السبا كاملة حقيقة مركبة إذا ذهب بعضها ذهب كلها أحبة باقي عندك اثنان طيب استرح قوم الذي في القلب سؤال ثاني ليس هذا السؤال السؤال يقول ما معنى الإله عند المتكلمين خطأ القدرة على الاختراع طيب ناقش هذا القول هل هذا القول صحيح لغة وشرعة طيب عبد صلى الله عليه وسلم دعيه أحسن فارك الله خير، فضلاً. نعم فارك الله خير. سؤال للنساء هذا من الإخوة المنظمين يقولون والإجابة عند الأخت عبد الرحمن العيسى. سؤال نفس السؤال نقول شروط لا إلها إلا الله وذكرية دليلين على شرطين من شروط لا إله إلا الله طيب. طيب. هذا سألني يقول قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر ويشرك به هل غفران الشرك المقصود هنا في الدنيا والآخرة أم فقط في الآخرة ما أدري ما مقصود الرجل للغفران هنا الرجل إذا مات على الشرك فإن الله لا يغفر له هذا الشرك أما إذا وقع منه الشرك في الدنيا ثم تاب منه غفر الله له لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن العاص ألم تعلم أن التوبة تجب ما قبلها وقال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا دون استثناء فمن تاب من الشرك وصدقت توبته غفر الله له بعض الناس يقول يب... احسن الله اليكم يقول بعض الناس يناظر في حديث المرأة التي من بني إسرائيل البغي انها دخلت الجنة في سقياها الكلب ولم يذكر في الحديث انها كانت مؤمنة ام كافرة يقول ابن القيم رحمه الله حول فصة المرأة أن. ان هناك الأصل فيها كونها دخلت الجنة أنها مؤمنة لأن الله عز وجل لا يقدر أي يشرك به هذا الحكم ليس خاص بأمة محمد لأنها المسائل الاعتقاد ومسائل الاعتقاد من المسائل التي اتفق عليها في جميع الشرائع يقول ابن القيم رحمه الله والعبرة ليس بذات العمل لأن العمل ذاته حقير بسيط. امرأة سقط كلب إنما العبرة بالإخلاص العظيم الذي قام بقلب هذه المرأة فهو السبب الذي كان لمغفرة ذنبها نعم. يقول يستدل البعض بجواز التوسل على حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما أسلي به في مسجد الأقصى وشاهد الأنبياء ورأى موسى عليه السلام قائم يصلي عند الكتيب الأحمر وقوله صلى الله ويستذلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء أحياء في قبولهم يصلون أولا حياة الأنبياء في قبولهم ليست هي الحياة التي نعرفها الآن حياة خاصة وهذه الحياة لا يرتب عليها شيء من أحكام الدنيا وليس في هذا دليل على جواز التوسل بهم. إذ لو كان التوسل بالأنبياء جائز لتوسل الصحابة بأعظمهم منزلة بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد نزلت بهم مرات شدة وحاجة ومع ذلك لم ينقل عن أحد منهم أنه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بل الدليل على خلاف ذلك لما نزل بهم الجد كما في قصة عمر المشهورة مع العباس عام الرمادة وخرجوا يستسقون ماذا قال عمر وأقره جمهور الصحابة على ذلك اللهم إن كنا إذا أجدبنا نستسقي بنبيك فتسقينا أي نأتي إلى نبيك نسأله أن يدعو لنا وانا نستسقي بعم نبيك فاسقنا قم يا عباس فادعوا الله عز وجل فلو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته جائز لما عدل عنه الصحابه لا بالعباس ولا بغير العباس فكونهم عدلوا للعباس وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنهم اجمعوا على أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا يجوز نعم الله يقول ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الح قول الله عز وجل في الحديث وعامرهن غيري وعامرهن أي خالقهن غيري هذا افتراء من الله عز وجل أنه لو كان الخالق السماوات والأرض غير الله عز وجل وكانت في كتبه وكلمة لا إله إلا الله في كتبه رجحت بهن لا إله إلا الله نعم يقول هل هذه العبارة صحيحة أن لا إله إلا الله هي الخروج من اليقين الفاسد إلى اليقين الصالح وإذا لم تكن صحيحة فما وجه الخطأ يقول العبارة هي لا إله إلا الله هي الخروج من اليقين الفاسد إلى اليقين الصالح والله إن كان يقصد أن من مقتضى هذه الكلمة من لوازم هذه الكلمة من آثار هذه الكلمة أن الإنسان ينتقل إلى اليقين التام إلى اليقين الصالح إلى اليقين البين فلا بأس أما إن كان المطلق لهذه العبارة يقصد أن معنى لا إله إلا الله هذا غير صحيح لأن معنى لا إله إلا الله الذي ذكره أهل العلم والذي تشهد له اللغة معناه لا معبود بحق إلا الله نعم يقول ما رأيكم بهذه العبارة يصعب تصديق إيمانهم بالربوبية أي الكفار كما يزعمون ونكرانهم للهية لله عز وجل لأنهما متلازمان لا ليس بهذا صعوب الله عز وجل أخبرنا صراحة أنهم اعترفوا وأقروا بتوحيد الربوبين ما هو توحيد الربوبين هو أن توحد الله عز وجل في خصائص الربوبين توحده في الخلق الرزق اللحياني ماته النبع الضر أما يملك السماوة الأبصاد ومن يخرج الحي من الميت ويخرج ميته من المحي ومن يدبر الأمر إيش؟ فسيقولون الله قل من يرزقه من السماء والأرض ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقول أن الله نعم متلازمان نعم نقول أن من وحد الربوبية يلزمه أن يوحد الألوهية لكن لم يلتزم هذا المنزم أنا أقول لك يلزمك إذا دخلت المسجد أن تصلي ركعته لكن هل يعني هذا أنه بد أن دخلت المسجد يتحتم عليك أن تصلي ركعتين، هو ما لا تصلي ركعتين. واضح فنعم توحيد الربوبية مستلزم من توحيد الالوهية ولهذا استدل الله عز وجل بتوحيد توحيد الربوبية على توحيد الالوهية ليلزم هؤلاء بذلك لكن هم لم يلتزموا بذلك فبقوا على الشرك وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم. يقول احسن الله اليكم هل يجوز الدعاء عند الاضرحة وعند اماكن معينة سؤال عن عند أماكن معينة شيء يقصد بهذه الأماكن معينة أن أم الدعاء عند الأضرحة فأيضا فيه إجمال فإن قصد دعاء صاحب هذا الضريف فهذا شرك صليف وإن قصد دعاء الله عز وجل تحر الدعاء عند هذا القبر لأنه مضنة الإجابة فهذا وسيلة من وسائل الشرك ولا يجوز وإن دعا عند القبر للميت قصد هذا القبر ليسلم عليه ويدعو له فهذا سنة فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم زار قبور البقية ودعا لهم وسلم عليهم وزار شهداء أحد وسلم عليهم ودعا لهم وقال إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة وقال إذا زرتم القبور فقولوا وأخبرنا عن السلام والدعاء المشهور أما قصد أماكن معينة للدعاء فإن كانت هذه الأماكن مضنة بدعة فلا يجوز وأما إن كان من الأماكن التي يتحرى فيها الإجابة كمن مثلا يقصد الملتزم لصنيع بعض الصحابة كسعد بن أبي أبقاص وغيره فنقول لا بأس كمن يقصد مكة مثلا للدعاء نقول لا بأس يقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا بأس لكن والله يقصد مسجد الحسين أو مسجد السيدة زينب ويرى أن هذا المكان مضن لإجابة الدعاء نقول هذا أمر مبتدع نعم يقول أحسن الله إليكم ما معنى قوله تعالى ابتقوا إليه الوسيلة والذي يفسرها بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا صحيح؟ الوسيلة نفض الوسيلة جاء في القرآن في موضعين في قوله سبحانه وابتغوا إليه الوسيلة وقوله سبحانه في سورة الإسراء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ومعنى الوسيلة هنا كما ذكر المفسرون إيش القربة أما الوسيلة التي جاء ذكرها في الحديث لي الوسيلة فالمقصود بها المنزلة العالية الرفيعة عند الملك هذا على وجه العموم والمقصود بها بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم المنزلة عند الله عز وجل وهي كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى وهي تفسير قوله سبحانه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا كما في حديث أنس في صحيح البخاري نعم يقول ما الفرق بين الألوهية والعبادة الألوهية هي العبادة والعبادة هي الألوهية فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله ولهذا قلنا أن توحيد الألوهية يطلق عليه توحيد الألوهية ويطلق عليه توحيد العبادة ويطلق عليه توحيد القصر واضطلق يقول هل يجوز أن أقول سوف أذبح عندما أنجح إذا كان المقصود سأذبح شكراً لله عز وجل أتقرب إلى الله بهذا العمل شكراً له سبحانه أو سأذبح وتصدق بلحمها على القطراء والمساكين فلا بأس هذا جائز بل إذا لم يكن نذر فهو محمود أما إن كان نذرا فهو مكروه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخير طيب نتوقف العلام قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الهاتف رحمه الله تعالى في كشف الشبهات وأعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي قبل, قبل،, قبل،, قبل،, قبل،, قبل توقفنا فإنك إذا عرفت أن الإنسان قال فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل وقد يقولها وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما كان يظن المشركون خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم يقول المؤلف رحمه الله فإنك إذا عرفت أن الإنسان يغفر بكلمة يخرجها من لسانه وهذا ثابت. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار سبعين خريفة وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن في آخر الزمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ذكر أهل العلم أنه ربما تكلم للكلمة من سخط الله بكلمة الكفر فخرج بها عن دائرة الإسلام كما حصل من النفر الذين في غزو التبو وكانوا يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أوسع بطونا ولا أجبا عند اللقاء يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكانوا كما زعموا حديث يقطعون به عناء السفر فأنزل الله عز وجل فيهم قل أب الله ورسوله كنتم تستهزئون ليش لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم والقصة معروفة أنهم جاءوا يعتذرون فما قبل النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم يقول وقد يقولها وهو جاهل فلا يعدر بالجهل ولنا عند هذه الجملة وقفتان وقفتان مهمتان انتبه يا. الوقفة الأولى العذر بالجهل. هل يعذر الإنسان بالجهل في مسائل أصول الدين؟ الجواب نعم وبالأجمل. قد يقول قائل المسألة خلافية وفيها كتب وفيها رسائل نقول نعم ليس هذا محل الخلاف. حل الخلاف من الذي يعلم لكن ليس هناك من يخالف في أن الجاهل معذور والأدلة في هذا صريح منها قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله وقال الله عز وجل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أي من بلغه القرآن لا يمكن أن تقوم عفوا لا يمكن أن يعذب هذا الشخص أو يؤاخذ إلا بعد أن تبلغه الحجة وإلا كان فيه تكليف ما لا يطاق، وهذا ينزه الله عز وجل عنه وأيضا قوله سبحانه ومن يشاقق الرسول إيش من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسائل نصير اشترط الله عز وجل في ذلك شر ما هو؟ من بعد ما تبين له الهدى أما قبل أن يتبين له الهدى فهو معذور بجهل أيضا من الأدلة على أن الجاهل معذور قول الله عز وجل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله قال إنكم قوم تجهلون ما كفرهم ما قال استكابهم وأمرهم بالدخول في الإسلام من جديد لا عذرهم لماذا بجهل علما أنهم كانوا مع موسى خرجوا معهم من مصر وصبروا على شدة فرعون وما ذلك لما جاوزوا البحر وجدوا أناس يعكفون على أثنان قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم الآن فعذرهم الله عز وجل بجهل أيضا الحواريون أقرب الناس لموسى لعيسى ماذا قالوا وإقال الحواريون يا عيسى ابن مريم إيه هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائلة من السماء شكوا في إيه في مقدرة الله أزواجهن فعذرهم الله بجحى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث. أبي واقد الليتي بعد منصرفهم من غزوة أتوا على قوم من الكفار لهم سدرة شجرة ينوطون بها أسلحتهم فقالوا يا رسول الله ايش اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم استعظم هذا الأمر منهم قال الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيدك كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما وما كفرهم بذلك لأنهم جاهلوا هذا الأمر والأدلة في هذا كثيرا أن الجاهل معذو ولهذا يقول ابن تيبية رحمه الله أن بلوغ الأحكام الشرعية للعباد شرط لإجراء العذاب عليهم بلوء الأحكام الشرعية الشر لماذا؟ لإجراء العذاب عليهم فإذا ما جهلوا شرائع الإيمان جملة ولم تبلغهم فهم معذورون جملة يقول فإذا ما جهلوا شرائع الإيمان جملة ولم تبلغهم فهم معذورون جملة وإذا علموا بعضها وجهلوا البعض الآخر عوقبوا على ماذا؟ على ما بلغهم وعذروا على ما جهلوا ويقول ابن القيم رحمه الله الأصل الثاني أن العذاب يستحق بسببين أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بموجبها إذا جاءته الحجة أعرض عنها. ولم يريدها ولم يسمعها فهذا يستحق العذاب الثاني العناد بعد قيام الحج وترك إرادة موجبها فالأول كفر إعراض والثاني كفر عناد يقول وأما كفر الجهل هذا هو الشهل ما عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل إذن العبرة في العذر بالجهل أو عدمه ليس فقط أيضا بلوغ العلم بل الفهم ومعرفة هذا الأمر وإلا قد تبلغ الحجة هذا مثلا الأعجم يسمع القرآن لكن لا يفهم معناه فما فائدته ولا فرق ولا فرق في العذر بالجهل بين دار الإسلام ودار الكفر الدليل على ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم بالجهل ولم يعذرهم عذرهم أصحاب موسى مع موسى وعذرهم وقد يعيش الإنسان في بلاد إسلامية لكن لا تكون عنده الأدوات والآلات التي يستطيع أن يعرف بها الحجة وفي هذا أمثل كثيرة معاشر الإخوة لا نكلف الناس ما لا يطيقون لنعذرهم كما عذرهم الله عز وجل لكن لا يعني هذا أن هذا العمل ليس بكفر كفر بالإجماع قد يكون عمل هذا كفر لكن هل هو معذور أو غير معذور وإذا قلنا أنه معذور يعني أمره إلى الله والصحيح في هذا وأمثاله أنهم يعاملون معاملة من أهل الفترة فهؤلاء إذا قدموا على الله عز وجل امتحنهم لأنه إذا كان ولد وفتحت عيناه وعاش وتربى على أن هذا هو الحق ولا يعرف إلا هذا الشيخ الذي هو سبب لظلاله يقول له لا طريقة لك إلى الله عز وجل إلا في هذا النوع من أنواع الشرك أن تتقرب بالذبح أو بالدعاء لغير الله ولا يعرف الحق ولم يأتيه دعاة ولم يبينوا له ولهذا نقول العذر بالجهل أمر مجمع عليه لكن من الذي يعذر بالجهل هذا محل الخلاف ومحل اجتهاد ولهذا ابن القيم يقول الصحيح أن العذر بالجهل يختلف ذا فيه أمر قاطع. يقول هؤلاء يعذرون بالجهل وأولئك لا يعذرون بالجهل. اللي يعيش والله في الجزيرة العربية أو في المملكة أو في الكويت لا يعذرون بالجهل. والذي يعيش مثلا في أفغانستان أو في الجمهورية الإسلامية هؤلاء يعذرون بالجهل لا. ابن القيم يقول. وبالجهن يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة والأحوال فقد يعدر هذا الشخص في هذا البلد ولا يعدر الشخص الآخر هذا قادر هذا سمع الحق اعرض عنه أما ذاك لم يسمع شيء عن الحق فهذا يعدر وهذا لا يعدر وهم يعيش يعيشون فيه بلد واحد. بقي عندنا مسألة مهمة وهي قول الشيخ وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل حقيقة هذه الكلمة أشكلت كثيرا وبعض من جنح إلى التكثير أو التسرع في التكثير من المتأخرين تمسكوا بهذه العبارة وتشبثوا بها ورددوها كثيرا قالوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب يرى أن الإنسان لا يعذر بالجهل ما دام أنه في بلاد المسلمين. أين كلامه يُرِدون هذه العبارة وما وجدوا غيرها هذه الكلمة الوحيدة التي تمسكوا بها ونحن نقول أهل العلم خرجوا هذه الكلمة يعني بحثوا لها عن مخرج فقال البعض مقصود الشيخ هنا لا يُعدر بالجهل الذي تكلم بالكفر الذي هو سب الله أو سب الرسول لأن هذا لا أحد يعذر بالجهل إذا كان الكافر لا يعذر بالجهل فكيف؟ بمن يبداي الإسلام لأنه ليس محل اشتباه كونه يأتي الإنسان هذا ويسب الله ويسب الرسول هذا لا يعدى من أهل العلم قالوا أن الشيخ محمد قال هذه الكلمة ويعني بها الذي ذكرها ابن القيم وهو كفر الإعراض بمعنى أن يأتيه الحق فيعرض عنه محتجا بماذا بالجهل يقول أنا جاهل ولا أخذ هذا الأمر قالوا هذا يسمى كفر الإعراض هذا الرجل أعرض حالك كحال أحد بني عبي ياليل لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام قال والله لا أقول كلمة إن كنت صادقا فأنت أعز في عيني من أن أكلمه وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أرد عليك وأعرض وترك النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا لا يعرض جاءه الحق فأعرض عنه واعتمد على جهل ومن أهل العلم قال أن هذه العبارة قالها الشيخ في الرسالة اللفها في أول حياته وتبين له فيما بعد الحق نقول هذا الكلام لماذا؟ لأني الآن سأذكر لكم عبارات صريحة كثيرة عن الشيخ يصرح فيها بماذا؟ بالعدر بالجهل ولهذا كان لزاما علينا أن نبحث عن هذه اللفظة عن مخرج علما يا إخوان أننا لا ندعي العصمة لا في الشيخ محمد ولا في الأئمة قبل الشيخ محمد ولا في العلماء بعد الشيخ محمد ولكن ما دام أن هناك محمل يمكن أن يحمل عليه هذا الكلام ومخرج يخرج عليه هذا الكلام فلا بأس لكن عندنا نفسنا لا نقول أن الشيخ محمد معصوم عن الخطأ وعلى كل حال كما أسلفت لكم مسألة من يعذر بجهل ومن لا يعذر بجهل مسألة اجتهادية اختلف فيها أهل العلم ليست مسألة قطعية لأجل أن نبدع ونظلم من قال أن هذا لا يعدر أو هذا يعدر إليكم بعض العبارات عن الشيخ التي ينبغي أن نحمل هذا الكلام الذي يعتبر من المتشابه بالنسبة للشيخ نحمله على ماذا؟ على المحكمة ويا إخوان كلام الأئمة والعلماء فيه محكم و متشابه كما هي الحال في الآيات وفي الأحاديث فالكلام المتشابه هو الذي لا يفهم أحيانا لأن التشابه أكثره تشابه حقيقي ولا تشابه نسبي تشابه نسبي قد يشتبه على هذا الشخص ولا يشتبه على الشخص الآخر فكيف نفهم هذا الكلام المتشابه نحمل المتشابه على المحكم ويزول الاشتباه فكما أن في القرآن آيات متشابهة وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث مشتبهة قد تشتبه على بعض الناس لكن في أحاديث محكمة تزيل هذا الاشتباه كذلك كلام الآئمة أحيانا يوجد عندهم بعض الكلام المتشابه فلا بد أن نحمله على المحكم من كلامهم الآخر يقول رحمه الله يقول في رسالة أرسلها إلى محمد بن عيد يقول اعلم أني عرفت بأربع مسائل وذكر الثالثة تكفير من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله ثم أبغذه ونفر الناس عنه وجاهد من صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيه ومن عرف الشرك وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث بإنكاره وأقر بذلك ثم مدحه وحسنه للناس هذا هو الذي يقر وزعم أن أهله لا يخطئون لماذا؟ لأنهم السواد الأعظم وأما ما ذكر الأعداء اسمع هذا هو الشاهد وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالات وأكفر الجاهل الذي لم يقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله كلام واضح صريح لا غبار عليه ويقول أيضا رحمه الله في رسالة الله إلى السويدي يقول وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعادى من فعله فهذا هو الذي أكفره وأكثر الأمة ليسوا كذلك ويقول رحمه الله في رسالته إلى الشريف يقول وهذه صريحة جدا يقول وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبة عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل إيش جهلهم وعدم من يفهمهم فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل سبحانك هذا بختان عظيم ونقل الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلاما جاء فيه ونحن نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشرع لأمته أن يدعى أحد من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم نعم بلفظ الاستعانة ولا بغيرها كما أنه لم يشرع لأحد السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك بل يعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وإن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الشاهد ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم وآثار الرسول في كثير من المتأخرين لم يمكن تكثيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ونقل الشيخ أبو بطين رحمه الله في رسالة له في معنى التوحيد قال بعدما ذكر شرك عباد القبور قال ولكن على ما قال الشيخ أي ابن تيمية لا يقال فلان كافر حتى يبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن أصر بعد البيان حكم بكفره وحل دمه وماله وأن نقول في هذا الباب كثيرة وهذه مقولات صريحة لا تحتاج إلى زيادة بيان فينبغي أن نحمل هذه اللفظة التي اشتبهت على بعض الناس على هذا الكلام الصريح وبهذا نقول أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من الأئمة والعلماء يعذرون بالجهل. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك يقول وقد يقولها أن يقول هذه الكلمة الكفرية وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما يظن المشيكون عندما زعموا أنهم لما صرفوا هذه العبادات لغير الله أنها تقربهم إلى الله زلفا يقول خصوصا إن أنهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فحينئذ يعظم حرصك وخوفك ما يخلصك من هذا وأمثاله أي يخلصك من الشرك وأمثال الشرك يعني إذا كان أصحاب موسى وهم مع نبي الله عز وجل وعاصروه وعاشروه وطحبوه وسمعوا منه وطالت ملازمتهم له ومع ذلك نعم حصل منهم ما حصل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 يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة، وقد يكون لأعداء التوحيد علوم, علوم، وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجد، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. نعم، يقول وأعلم رحمك الله أن الله تعالى بحكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال تعالى، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. إيش زخرف القول غرورا يقول وقد يقول لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال تعالى فلما جاءتهم وصلهم بالبينات فلحو بما عندهم من العلم هذه توطئة وتمهيد أن من دعا إلى هذا التوحيد ومن تمسك بهذا التوحيد فلا بد أن يكون له إيش أعداء سنة الله عز وجل في عباده ولهذا الأنبياء لما جاءوا بهذا التوحيد صار لهم أعداء وبناء على ذلك هؤلاء الأعداء أيضا لا بد أن يكون لهم حجج ولهم شبه ليست تسمى حجج في واقع الأمر أنها شبه شبه عقلية وأحيانا شبه نقلية فعليك الاستعداد لردها ودحضها وهذا ما سيعمله الشيخ هنا سيورد أبرز وأعظم شبه هؤلاء المشركين في هذا الزمن الذين يتقربون بأنواع القربات غير الله عز وجل لهم شبه ويريدونها على الموحدين سيدكر هذه الشبه وسيرد عليها شبهة شبهة نعم إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء, الشي... هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لا قعدن لهم سراطك المستقيم ثم لا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ولكن إذا قبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبي... وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا وال... يقول إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا بد له من أعداء كما قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا أراد الله إظهار الحق هيأ له إيه أعداء يعادونه فيظهر هذا الحق ولهذا لما جاء الأنبياء بالحق هيأ الله عز وجل لهؤلاء أعداء ليظهر ويبين الحق ف حتما ولزاما سيكون لك أعداء إذا تمسكت بهذا التوحيد أنت لست بدعا من أمر الأنبياء والرسل الصالحون أهل العلم لما جاءوا بهذا الحق صار لهم أعداء ما العمل إذن لابد من الاستعداد لهم الصبر على ألاهم ومقارعة الحجة بالحجة والبيانة ولهذا قال عليك فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين لا بد أن تتسلح بسلاح العلم لأجل ماذا نعم رد هذه الشبه أن سيكون لك أعداء حتما فإذا لم تت... إذا لم تكن متسلح بالعلم ربما هزمته بل ربما إن جرفت ونكست عن هذا الطريق الذي بان له. وهذه حال بعض الناس الذين واجهوا بعض الشبه وليس لديهم سلاح يقابلون به هذه الشبه إن جرفوا وانحرفوا وما أكثر من انحرف في وقتنا هذا وقبل هذا الوقت عمران بن حطان رأس من رؤوس الخوالي هو الذي يقول يمدح عبد الرحمن بن مولج قاتل علي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشق الناس عاقر ناقة صالح وقاتل علي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشق الناس وفي دواية أشق الأمة ويقول عبد الرحمن ويقول عمران بن حطان يمدح هذا الشقي يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من الأرشر لروانة إني لأذكره لا يوما فأحسبه أزكى البرية عند الله ميزان هذا الرجل عمران بن حطان كان من أهل السنة وتزوج ابنة عم له كانت خارجية بقصد أن يهديها لمنهج أهل السنة لكن لم يكن متسلح لبقى. فغلبته وأضلت كذلك الجهم بن صفوان الجهم بن صفوان ناظر السمنية فرقة من فرق الهند ملحدة لا تؤمن إلا بالحواف وكان هذا في بداية أمره قالوا له هل رأيت ربك؟ قال لا هل شممت ربك؟ قال لا هل لمست ربك؟ قال لا هل, سمعت ربك؟ قال لا, هل سمعت ربك؟ قال لا قالوا إذن تعبد عدم فاحتجب عن الناس أربعين ليلة لا يشهد لا جمعة ولا جماعة ثم خرج على الأمة بهذا المذهب الفاسد الخبيث لبس عليه لأنه لم يتسلح بله فأنت أيها الموحد لابد أن تتسلح بالعلم لتواجه هؤلاء الذين قال شيخهم وكبيرهم وقائدهم ماذا قال لله عن سواجا لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكل يقول ولكن إذا أقبلت على الله وأطغيت إلى حجده وبئيناته فلا تخف ولا تحزن لماذا؟ لأن شبه هؤلاء ظاهرة البطلان ولله الحمد ولهذا قال الله عز وجل عنهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ما معهم حقائق وحجج لكن ينبغي أن نستعد لهذه الشبه لنرد عليه نعم والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما هم الغالبون بالسيف والسنان وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح نعم وهذا من رحمة الله عز وجل أن العامي الموحد يغلب أمة من هؤلاء لماذا؟ لأن أولئك ما معهم حجج ما معهم إلا شبه فإذا قوبلوا بالقرآن بالسنة بالحجج الظاهرة بطلت حججهم، وهي كما قال الإمام الخطابي حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسوب والدليل على أن العام من أهل السنة يغلب أمة من هؤلاء قول الله عز وجل ولا نشك في صدق وعد الله عز وجل وإن جندنا لهم الغالب كتب الله لأغلبن أنا ورسل إما الله لقومنا فالغلبه النصرة نفتمل مادة هذا الشريط بعد لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده